على قوله تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طهيانهم يعمهم وبينا أن الاستهزاء الذي وصف الله به نفسه استهزاء حقيقي يليق بجلاله لأن هذه هي قاعدة السلف قاعدة أهل السنة والجماعة لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأستقو طيلا وأحسن حديثا مغيره وقد وصف الله نفسه بصفات كثيرة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبينا أن الواجب إجراؤها على ظاهرها اللاق بالله وأن الاستهزاء إذا كان في مقابلة مستهزئ كان صفة كمال لأنه يدل على أن المتصف به أكمل من الآخر وأقوى وأن الآخر يعامل بمثل ما يعامل أيه وإنني في مناسبة هذه الآية أقول إن القائدة العامة عند أهل السنة والجماعة السلف الصالح أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته سواء كان ذلك في كتاب الله أو فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يجب أن نعلم علم اليقين بأن كل صفة اتصب الله بها نفسه بأن كل صفة وصف الله بها نفسه فإن حقيقتها تخالف حقيقة ما وصف ما يتصب بالعبد من جنسها وذلك لأن الصفة تابعة للموصوف فكما أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء في ذاته وليس كمثل شيء في صفاته لا يجوز أن نقول مثلا إن هذه صفة لا تليق بالله فالواجب نفيها وتحريفها إلى معنى آخر لأننا إذا قلنا بذلك ثم نحكم على الله تعالى في صفاته بعقولنا لا بما بلغنا عنه سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن الله عز وجل نزل أنزل هذا الكتاب ليبين الناس الهدى كما قال الله تعالى يبين الله لكم أن تذلوا والله لكل شيء عليم يريد الله ليبين لكم ويهديكم المسنن الذين من قبلكم ونزلنا عليك, عليك الكتابة بأن لكل شيء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صلاة العبي الحميد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات وليتذكروا العباد والآيات في هذا المعنى كثيرة وليس من حقنا ولا يسوء لنا أن نحكم على الله تعالى بعقولنا بل نقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا وظيفتنا نحو ما أخبر الله بها عن نفسه أن نقول سمعنا وآطعنا وآمنا وصدقنا وأن لا نحرف فواهر النصوص إلى معامل نعينها بعقولنا ونحكم بها على ربنا كما أنه يجب علينا نحو هذه النصوص أن لا نعتقد فيها تنثيلا أي أن الله تعالى مماثل لخلقه فيها فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونحن نعلم بالعقل أنه لا يستور المخلوق مع الخالق في أي صفة من الصفات ثم, و... ثم قال الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الإشارة في قوله أولئك إلى المنافقين وأشار إليهم باسم الإشارة الدال على البعيد وإن كان كلام فيهم قريبا بالتبرع منهم والبعد عنهم فإن, ال... فإن الإشارة بالبعيد تارة تكون بعلو منزلك المشار إليه وثارة تكون لدنو منزلته وهذا هو المقصود في هذه الآية مقوها الذين اشتروا الضلال بهدى أي أخذوا الضلال وتركوا الهدى سلكوا طريق الضلال وتركوا طريق الهدى ولكنه عبر بالاشتراء ليبين أنهم سلكوا هذا الطريق عن نحبة وشغف كما يحب المشتري أن يحصل على على السلعة التي يشتريها والمراد الضلالة هنا ما خالف الحق وبالهدى ما وافق الحق قال الله تعالى مبينا نتيجة هذا الفعل فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بل خسروا خسرانا عظيما وظلوا ضلالا بعيدا فيستفاد من هذه الآية الكريمة بيان سفه المنافقين حيث اختاروا الضلالة وتركوا الهدى وكل إنسان يسلك هذا المسلك فإنه سفيهم بلا ريب، كما قال الله تعالى ومن يراب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن فوائدها أن المنافقين يحرصون على كل ما فيه ضلالة سواء كان من الأمور الكبيرة العامة أو كان من الأمور الصغيرة حتى الوسائل التي يتوصلون بها إلى, إلى إذا الخلق يأخذونها ويسلكونها ثم ضرب الله لهم مثلا مطابقا لحالهم تماما فقال مثلهم كمثل كمثل للاستوق دنارا فلما من حوله ذهب الله ضيورهم وتركهم في ظلمات لا يفسرون وهذا المثل مطابق لحالهم تماما وهو من أمثال التمثيل كما في علم بلاغة فهذا رجل احتاج إلى نار يستجفع بها ويستنر بها ولكن ليس معهما يستنر به فاستوقد نارا من شخص يطلب أن يوقد له نارا فاقد له نعم فلما تبين ضوؤها فلما تبين ضوؤها من الشعلة طفئت الشعلة فبقي في ظلمة بعد أن كان في نور وبقيت حرارة النار التي قد يكون فيها ضرر ولهذا قال ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم فبقيت النار بحرارتها وذهب, الضوء وذهب النور المستفاد من الشوالة التي انتفأت وبقوا في ظلمات لا يبصروا وإنما كانوا في ظلمات لأن انتفاء النور بعد وجوده يحتفظونه ولا سيما عند انقفاءه في أول وحده هؤلاء المنافقون ليس عندهم نور في قلوبهم إنما يستفيدون ما يستفيدونه من نور من بعض المؤمنين من أقاربهم أو جيرانهم فيستقيون به اللحظة ولكنهم يعودون إلى أصلهم من الظلمة والظلال يستطيعون بذل لحظة ثم ينطفئ فيبقى ذلك حرارة في قلوبهم لأنهم ليس لهم نور يهفدون به ثم قال صم بكم عمي فهم لا يرجون صم يعني لا يسمعون الهدى بكم لا ينطقون به عمي لا يبصغونه فنفعنهم طرق الهداية كلها نفى عنهم طرق الهداية كلها وقال فهم لا يرجعون فهذه حال المنافق لا ينطق بالحق ولا يستمع إليه ولا ينتفع به لو سمعه ولا يبصره وإن أبصره لم ينتفع به فهو بمنزلة الآمان نسأل الله العافية والهداية صن بكم عيون فهم لا رجوم. ثم ضرب الله مثل الثاني الذي نتكلم عنه إن شاء الله في حلقة قادمة وأختم هذه الحلقة بالحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى أصحابه وأتباعه ومواله الحمد لله.